يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكون منكم عشرون صابعون يغلبوا مئتين وإن يكون منكم مئتين يغلبوا ألف من, من الذين كفروا بأنهم قوم الله from